والصلاة جاءت قاها هيما النبي وصحاب عشرة والنبي صحاب عشرة زين البشرة يا شفيعنا يوم العسرة Jag Bösh raya al-maha gani zi al But نك حر يا وخيزو الضر يا كن بين قرار بحياتك رجالو المرأة لا تنقرب ما لا تنسى خوانك قيس عملك.